121. بسم الله الرحمن الرحيم 122. يا سين والقرآن الحكيم 123. لمن المرسلين على صراط مستقيم 124. تنزيل العزيز الرحيم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 وَمَا وما أنزل مِن من شيء إن أنتم إلا تكذبون 112. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون 113. وما علينا إلا البلاغ المبين 114.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 112. فِيهَا فيها جنات من نخيل وأعناب 113. وفجرنا فيها من العيون 114. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون 115. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن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 114. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون 115. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون 116. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكعون 117. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون.